فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِرَحْمَانِ صُومًا فَلَنْأُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا هَاءٌ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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعقدوه هذا صراط مستقيم باختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين كفروا فوين للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلان وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لا يؤمنون وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإنينا يرجعون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 لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ما مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا